بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصل الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس العاشر من مجالس سماع كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على قيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم الإمام من القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساط يقول رحمه الله الباب الثالث في مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا الموطن الأول وهو أهمها وأكدها في الصلاة في آخر التشهد. وقد أجمع المصبون على مشروعيته واختلفوا في وجوبه فيها فقد الطائفة ليس بواجب فيها ونسب من أوجبه إلى شدود ومخالفة الإجماع منهم الطحاوي والقاضي عياض والخطبي فإنه قال ليست بواجبة في الصلاة وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعية ولا أعلم له قدوة وكذلك ابن المندري ذكر أن الشافعية تفرد بذلك واختار عدم الوجوب واحتج أرباب هذا القول بأن قالوا واللغو لعياض والدليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست من فروض الصلاة أعمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه. وقد شنع الناس عليه المسألة جدا وهذا تشاهد من مسعود رضي الله عنه الذي اختاره الشافعي هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه ليس فيه الصلاة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل من روى التشاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة ومعباس وجابر وابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم لم يذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال ابن عباس وجابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا سورة من القرآن ونحفه عن أبي سعيد وقال ابن عمر كان أوبتل يعلمنا التشهد على المنبر كما تعلموا الصديان في الكتاب وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلمه أيضا على المنبر يعني وليس في شيء من ذلك أمرهم فيه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد البر في التمهيد ومن حجة من قال بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست فرضا في الصلاة حديث الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة أخذ على القمة بيدي فقال إن عبد الله أخذ بيدي وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي كما أخذت بيدك فعلمني التشهد فذكر الحديث إلى قوله أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال فإذا قلت ذلك فقد قضيت الصلاة فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد قالوا ففي هذا الحديث ما يشهد لمن لم يرى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد واجبة ولا سنة مسنونة وأن من تشهد فقد تمت صلاته إن شاء قام وإن شاء قعد قالوا لأن ذلك لو كان واجبا أو سنة في التشاهد لبيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وذكره قالوا ايضا فقد روى أبو داود والترمذي والطحاوي من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من آخر سجود فقد مضت صلاته إذا هو أحدث واللفظ لحديث الطحاوي وعندكم لا تمضي صلاته حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وقد روى عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه إذا جلس مقدار التجهد ثم أحدث فقد تمت صلاته ومن حجتهم أيضا حديث الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود في التشهد قال ثم ليتخير ما أحب من الكلام يعني ولم يذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ومن حجتهم أيضا حديث فبالة ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعا فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه ثم يصلي على محمد وآل محمد ثم يدعو بما شاء قالوا في حديث فضالة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم لم يأمر هذا المصلي الذي ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالإعادة لأنها لو كانت فرضا لأمره بإعادة الصلاة كما أمر الذي لم يتم ركوعه ولا سجوده بالإعادة واحتج هؤلاء أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء في صلاته ولو كانت من فروض الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها لعلمه إياها كما علمه القراءة والركوع والسجود والقمارينة في الصلاة واحتج أيضا بأن الفرائض إنما تثبت بدليل صحيح لا معارض له من مثله أو بإجماعه ممن تقوم الحجة بإجماعهم فهذا أجل ما احتج به النفاة وعمدتهم ونازعهم آخرون بذلك ذلك نقلا وسلالا وقالوا أما نسبتكم الشافعية ومن قال بقوله في هذه المسألة إلى الشذوب ومخالفة الإجماع فليس بصحيح فقد قال بقوله جماعة من الصحابة ومن بعدهم فمنهم عبد الله بن أسعود فإنه كان يراها واجبة في الصلاة ويقول لا صلاة لمن لم يصل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم تذكره ابن عبد البر عنه في التمهيد وحكاه غيره أيضا ومنهم أبو مسعود البدري روى عثمان بن أبي شيبة وغيره عن شريك عن جابر الجعطي عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبي مسعود قال ما أرى أن صلاة لي تمت حتى أصلي على محمد وعلى آل محمد ومنهم عبد الله بن عمر ذكره الحسن بن شبيب المعمري حدثنا علي بن ميمون حدثنا خالد بن حيال عن جعفر بن برقان عن عقبة بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن نسيت شيئا من ذلك فسجد فس سجدتين بعد السلام وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي جعفر قال قال أبو مسعود البدري ما أرى أن صلاة لي تمثل أصلي فيها على محمد صلى الله عليه وسلم ومن التابعين أبو جعفر محمد بن علي والشعبي ومقاتل بن حيان ومن أرباب المذاهب المثوعين إسحاق بن راهويه قال إن تركها عمدا لم تصح صلاته وإن تركها سهوا رجوت أن تجزئه قلت عن إسحاق في ذلك روايتان ذكرهما عنه حرب في مسائل قال باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد تشاهدي قال سألت إسحاق قلت الرجل إذا تشهد فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأقول إن صلاته جائزة وقال الشافعي لا تجوز صلاته ثم قال أنا أذهب إلى حديث الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة فذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حرب سمعت أبا يعقوب يعني إسحاق يقول إذا فرغ من التشهد إماما كان أو مأموما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزئه غير ذلك لقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفنا السلام عليك يعني في التشاهد والسلام فيها فكيف الصلاة؟ فأنزل الله إن الله وملائكته يصلون على النبي وفسر النبي صلى الله عليه وسلم كيف هي؟ فأذنى ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه يكفيه فليقوله بعد التشهد والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة الأخيرة عملانهم عدلان. هما عدلان لا يجوز لأحد أن يترك واحدا منهما عمدا وإن كان ناسيا رجونا أن تجزئه مع أن بعض علماء الحجاز قال لا يجزئه ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن تركه أعالى الصلاة تم كلامه وأما الإمام أحمد فاقتلفت جواية عنه في مسائل المروذي قيل لأبي عبد الله إن ابن راهويه يقول لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطل الصلاة قال ما أجسري وأنا أقول هذا وقال مرة هذا شدود وفي مسائل أبي زرعة الدمشقي قال أحمد كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وظاهر هذا أنه رجع عن قوله بعدم الوجوب وأما قولكم الدليل على عدم وجوبها عمل سلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه فجوابه أن استدلالكم إما أن يكون بعمل الناس صلاتهم وإما بقول أهل الإجماع إنها ليست بواجبة فإن كان الاستدلال بالعمل فهو من أقوى حججنا عليكم فإنه لم يزل عمل الناس مستمرا قرنا بعد قرن وعفرا بعد عصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد وإمامهم ومأمومهم ومنفردهم ومفترضهم, ومفترضهم ومتنفلهم حتى لو سئل كل مصل هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لقال نعم وحتى لو سلم من غير صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلم المؤمنون منه ذلك لأنكروا ذلك عليه وهذا أمر لا يمكن إنكاره فالعمل أقوى حجة عليكم فكيف يسوغ لكم أن تقولوا عمل السلف الصالح قبل الشافيين في الوجوب؟ أفترى الثالث الصالح كلهم ما كان أحد منهم قط يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وهذا من أبطل الباطل وأما إن كان احتجاجكم بقول أهل الإجماع إنها ليست بفرض فهذا مع أنه لا يسمى عملا لم يعلمه أهل الإجماع وإنما هو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما وغايته أنه قول كثير من أهل العلم فقد نازعهم في ذلك آخرون من الصحابة والتابعين وأرباب المذاهب كما تقدم فهذا ابن مسعود وابن عمر وأبو مسعود والشعبي ومقاتل ابن حيان وجعفر ابن محمد وإسحاق بن راهوي والإمام أحمد في آخر قوليه يردون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد فإن إجماع المسلمين مع خلاف هؤلاء وأين عمل السلف الصالح وهؤلاء من أفاضلهم رضي الله عنهم ولكن هذا شأن من لم يتتبع مذاهب العلماء ويعلم بواقع الإجماع والنزاع وأما قبله فقد شَنَّ الناس المسألة على الشافعي جدا. فيا سبحان الله أي شناعة عليه في هذه المسألة وهل هي من محاسب مذهبه ثم لا يستحي المشني عليه مثل هذه المسألة المسائل التي التي شنعتها ظاهرة جدا يعرفها من عرفها من المسائل التي تخالف الرسولا أو تخالف الإجماع السابق او القياس أو المصلحة الراجحة ولو تتبعت لبرغت مئلا وليس تتبع وليس تتبع المسائل المستبشعة من عادة أهل العلم فيقتدى بهم في ذكرها وعبدها. والمنصف خصم نفسه فأي كتاب خالف الشافعي في هذه المسألة أم أي سنة أم أي إجماع ولأجل أن قال قولا اقتضته الأدلة وقامت على صحته وهو من تمام الصلاة بلا خلاف إما تمام واجباتها أو تمام مستحباتها فورضي الله عنه رأى أنه من تمام واجباتها بالأدلة التي سندكرها بعد ذلك فلا إجماعا خرقه ولا نصا خالفا فمن أي وجه يشنع عليه؟ وهل الشماعة إلا بمن شدع عليه أليقو به الحق وأما قوله وهذا تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي اختاره الشافعي وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه إلى آخره فهكذا رأيته في النسخة التي اختاره الشافعي والشافعي إن اختار تشهد ابن عباث أما تشهد ابن مسعود رضي الله عنه فأبو حنيفة وأحمد اختارا ومالك اختار تشاهد عمر وبالجملة فجواب ذلك من وجوه أحدها أن نقول بموجب هذا الدليل فإن مقتضاه وجوب التشهد ولا ينفي وجوب غيره فإنه لم يقل أحد إن هذا التشهد هو جميع الواجب من الذكر في هذه القعدة فإيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدليل آخر لا يكون معارضا بترك تعليمه في أحاديث التشهد الثاني أنكم توجبون السلام من الصلاة ولا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه في أحاديث التشهد فإن قلتم إنما وجب السلام بقوله صلى الله عليه وسلم تهريمها التكبير وتحليلها التسليم قيل لكم ونحن أوجبنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة المختضية لها فإن كانت تعليم التشاهد وحده مانعا من إجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان مانعا من إجاب السلام وإن لم يمنعه لم يمنع وجوب الصلاة الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما علمه متشاهد علمهم الصلاة الصلاة عليه فكيف يكون تعليم التشهد دالا على وجوبه وتعليمه الصلاة لا يدل على وجوبها فإن قلت التشهد الذي علمهم إياه هو تشهد الصلاة ولهذا قال فيه فإذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله وأما تعليم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فمطلق قلنا والصلاة التي علمهم إياها عليه صلى الله عليه وسلم هي في الصلاة أيضا لوجهين أحدهما حديث محمد بن إبراهيم التيمي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 والذي يدل على تأخر الأمر بالصلاة عن التشاهد قولهم هذا السلام عليك قد عرضناه فكيف الصلاة عليك ومعلوم أن السلام عليه مقرور بذكر التشاهد لم يشرع في الصلاة وحده بدون ذكر التشاهد والله أعلم وأما قوله ومن حجة من لم يرها فرضا في الصلاة حديث الحسن بن الحرج عن القاسي بن فذكر حديث ابن مسعود وفيه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 وقال فيه عن زهير قال ابن مسعود هذا الكلام وكذلك رواه ثوبان عن الحسن بن الحر وبجنه وفصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام مسعود وهو الصواب وقال في كتاب السندي وقد ذكر حديث زهير عن الحسن بن الحر هذا وذكر الزياده ثم قال ادرجه بعضهم عن زهير في الحديث ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وفصله شبابه عن زهير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 ثم ذكر رواية شبابه وفصله كلام عبد الله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفصله كلام عبد الله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال شبابا ثقة وقد فصل آخر الحديث جعله من قول عبد الله من سعود وهو صح من رواية من أدرج آخره في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد تبعه غسان بن قبيع وغيره فرواه عن ابن ثوبان عن الحسن بن الحضر كذلك. وجعل آخر الحديث من كلام من سعود لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أبو الخطيب هذا الحديث في كتاب الفصل للوصي له، وقال قول من فصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام من سعود، وبيّر أن الثواب أن هذه الزيارة مدرجة. فإن قيل فأنتم قد رويتم عن سعود رضي الله عنه أن الطلات على النبي صلى الله عليه وسلم وأديتهم في الطلة وهذا الذي سعناكم على أنه من قول من سعود رضي الله عنه.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 بما علمهم من ذلك كما يعلمهم السورة من القرآن واعلمهم أن ذلك في صلاتهم وقام الدليل أيضا في التسليم بأنه إنما يتحلل من الصلاة به لا بغيره من غير هذا الحديث فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مأخوذة من غير ذلك الحديث قالوا وكما جاز لمن جعل التشهد فرضا لحديث من سعود رضي الله عنه هذا ورد على من خالفه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 قالوا واستلالنا أقوى من استلالكم فإنه استدلال بكتاب الله وسنة رسوله وعمل الأمة قرن بعد قرن فإن لم يكن ذلك أقوى من الاستدلال على وجوب التشاهد لم يكن دونه وإن كان من الفقهاء من ينازعنا في هذه المسألة فهو كمن ينازعكم من الفقهاء في وجوب التشاهد والحجة في الدليل أين كان ومع من كان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 فالحديث دليل على أن الصلاة لا تتم إلا بالتشاهد، فإن كانت استدالكم بأنه علق تماماً بالتشاهد فلا تجب الصلاة بعده صحيحاً، فهو حجث عليكم في قولكم بعدم وجوب التشاهد لأنه علق به تماماً وبطل قولكم بنفي فرضية تشاهد، فإن لم يكن الاستدلال به صحيحا بطل معرفة أدلّة الوجوب به وبطل قولكم بنفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فبطل قولكم على التقديرين، فإن قلتم.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 وأمره للوجوب فهو نظير أمره بالتشهد فإذا كان الأمر متناودا لهم فالتفريق بين المأمورين تحكم فإن قلتم فالتشاهد عندنا ليس بواجب قلنا الحديث حجة لنا عليكم في المسألتين والواجب اتباع الدليل قوله النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا المصلي بأعادة الصلاة ولو كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرضا لأمره في كما أمر المسيئة في صلاته جوابه من وجود أحدها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 ويحتمل أن الرجل لما سمع ذلك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى الإعادة من غير أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بها ويحتمل أن تكون الصلاة كانت نفلا لا تجب عليه إعادتها ويحتمل غير ذلك فلا يترك الظاهرة من الأمر وهو دليل محكم لهذا المشتبه المحتمل والله سبحانه وتعالى أعلم فحديث فضالة إما مشترك الدلالة على السواء فلا حجة لكم فيه وإما راجح الدلالة من جانبنا كما ذكرناه فلا حجة لكم فيه أيضا فعلى التغذيرين سقطت جالكم به قوله لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته، ولو كانت فرضا لعلمها إياه جوابه من وجوه أحدها أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه وحملوه فوق طاقته وبالغوا في نفي مختلف في وجوبه به فمن نفى وجوب الفاتحه اهتج به ومن نفى وجوب التشهد اهتج به ومن نفى وجوب التسليم احتجبه، به ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اهتج به ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاثدال اهتج به ومن نفى وجوب تكبيرات الانتقال اهتج به وكل هذا تساور واسترسال في الاستلال فإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك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 وأي محذور في أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا في أدلة وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على غيرها من واجبات الصلاة فضلا عن أن يقدم عليها فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المجمل والله عالم قوله الفرائض إنما تثبت بدليل صحيح لا معارض له من مثله أو بإجماع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 يقولوا اللهم صل على محمد الحديث وقد ثبت أن السلام الذي علموه هو السلام عليه في الصلاة وهو سلام التشاهد الأمرين والتعريمين والمحلين واحد يوضحه أنه علمهم التشهد آمرا لهم به وفيه ذكر التسليم عليه صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الصلاة عليه فعلمهم إياها ثم شبهها بما علموه من التسليم عليه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 ما الشافعي في مصنبه عن إبراهيم بن محمد حدثني سعيد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وهذا وإن كان فيه إبراهيم بن أبي يحيى فقد وثقوا جماعة منهم الشافعي رحمه الله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 أنه لا يستحيل أن يأمر بشيئين فيقوم الدليل على عدم وجوب أحدهما فيبقى الآخر على أصل الوجوب التالي أن هذا المذكور من الحمد والثناء هو واجب قبل الدعاء فإنه هو تشاهد وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وأخبر الصحابة أنه فرض عليهم ولم يكن اقترار الأمر بالدعاء به مسقطا لوجوبه فكذل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم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 لكن عمرو بن شمر وجابر لا يحتج بحديثهما وجابر أصلح من عمرو الثالث ما رواه الدارقطني من حديث عبد المهيم بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ورواه الطباراني من حديث أبي بن عباس عن أبيه عن جده وعبد المهيملي ليس بحجة وأبين أخوه وإن كانت ثقة نحتج به البخاري فالحديث المعروف فيه إنما هو من رواية عبد المهيمن ورواه الطبار خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة